بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نياد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضنالة في النار ثم أما بعد بلكم باللسن الثرين تخطخ فان دلسن اندى عرابي شخماتيكا بخانة فانداخ بإذن الله تعالى هبن أو فهوف ستك 58 Dat is best wel een long. A long house Al-mut-a-addi. di tu fee di bil ham bil ham wat Tadaif da ay f al fee lu la al fee al mut الفعل اللازم والفعل المتعدي اقسام المتعدي وتعديه الفعل بالهمز والتضعيف فور غايك او فور غايكير الدرس في فور غايكير غيناوفر همزتا الوصل والقطع رأينا ان همزة همزه الوصل همزة تزاد في اول الكلمه ليتوصل بها الى النطق بالساكن لان العرب لا تبدا بساكن وهي تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجه وتكون في الماضي الخماسي والسداسي وامرهما ومصدرهما Okay, amri, vie vie. Dus, Hamzatlwassel, dat is een Hamzat die je voegt aan het begin van een woord om te voorkomen dat die begint met Sukum. En deze die wordt uitgesproken aan het begin van het praten en vervalt als, men het, uh, als het woord die dus een wasl heeft, أي في منتصف الجملة. وعندما نقول همزة القوس، نقول همزة القوس. وعندما نقول همزة القوس، نقول همزة القوس. وعندما نقول همزة القوس، نقول همزة القوس. وعندما نقول همزة القوس، همزة القوس. وعندما نقول همزة القوس، نقول كهمزة الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات الأسماء والحروف مع بعض الأسماء وال يعني الالف واللام. همزة القطة. القطع is een hemze die men uitspreekt zowel aan als ergens in midden van de zin. Wanneer krijgen we deze hemze Dat is bij het al-Madi al En ook het Amr daarvan en de Masdar daarvan. En ook bij de van de Esma' en van de Hroef. Behalve een aantal Esma', dus we hebben een aantal uitzonderingen gezien. Zoals Ibnun, Ibnun, Ibnah, Wamru'. En ook bij El Tarif. Dus Alif Wolle. Dus dat was uh, in het kort wat we vorige keer hebben gezien. En nu gaan we naar het huiswerk kijken van deze week. Dus de opgave behor die behoren bij dit hoofdstuk. Net de obitamrien. الأول وهو كالمعتاد عبارة عن نص يقول سؤاله بين في العبارات الآتية همزات الوصل والقطع مع ذكر الأسباب. دش في بهيم تكس إن بموتا دار الهمزة درات هلا انفترت له همزه الوصل وفتح همزه القطع. همزة القطوف همزة وصل طيب أقرأ النص يعد مسجد السلطان حسن بن الناصر من بدائع الفن العربي من حيث اتساع جوانبه وإحكام بنائه وارتفاع منارته واشتماله على كثير من النقوش والزخرف وقد ابتدأ بناؤه في نحو منتصف القرن الثامن الهجري واستمر العمل فيه ثلاث سنوات وأنفق في إنشائه أموال طائلة أموال طائلة واستخدم فيه الصناع المهرة فاستبقوا الاجاده, فاستبقوا الإجادة وانصرفوا الى الاتقان فذهب اليه وانعم النظر في نقوشه وسقفه وانظر الى عمده وجدرانه وانتلئ بما فيه من جمال وروعة واستمع لما يلقيه في أذنك كل ركن من أركانه أن افتخر بابائك ان شئت ولكن اصنع كما صنعوا طيب دخلنا نرى نرى نرى نرى في فرقة لغة هي فرقة fourteen مسجد السلطان حسن بن الناصر من بدائعي الفن العربي. فهمت؟ تمتمه يوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد وورد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد ويوعد المبادئ على الفن العربي. بس مسجد السلطان. موسكي. ورد بشقاط أصل نعم موسكي. Die wordt genoemd naar een bepaalde persoon, Sultan Hassan bin Nasr. Deze moskee wordt gerekend. Waalaikum, salamu alaikum. Deze moskee wordt beschouwd of wordt gerekend tot wat? Min al-fan al-arabi. Al-fan al-arabi, wat is al-fan? Bada'i it's is bada'i. Bedia betekent uh, iets nieuws, een uh, uitvinding of een, uh, uh, iets wat uitstekt, niet van Bida. Dat, Bida komt daar vandaan ook, maar dat, dat is niet wat hier wordt bedoeld. Uh, eigenlijk ook een uitvinding, hè? een vernieuwing, innovatie, naam. Bada'i al fen al-Arabi maar hier wordt het dus in de positieve zin gegeven ge ge ge ge een van de mooiste stukken van de Arabische kunst al fennu al-Arabi dat is de Arabische kunst nou Naar hand, vertel. Nee, nee, ik vroeg niks. Ik vroeg niks. <laughs> uh, maar het is wel uh, duidelijk. He, ha, min haithu tisa'u, uh, afon min haithu tisa'u, jawanibe. Ja, dat is geen probleem. Dus waarom wordt hij gerekend tot de mooiste uh, dingen van uh, in de Arabische kunst? من حيث اتساع جوانبه نورد انطل دينغونت من حيث اتساع جوانبه نعم اتساع اوتستريكت نعم يأخذ فذي من حيث اتساع جوانبه الجوانب تزند جوانب. أتوكة Uitgestrekt. Met andere woorden, hij is ruim. Groot. Wa-ihkamu bina-ih. Wa-ihkamu bina-ih. Wat is het? Ik ben bena-ihkamu bina Nauwkeurig. Hmm. Ahkana yuhkimo. Hmm, het is niet nauwkeurig. Uh, nou, El-ihkam betekent iets... Oh, dat zou wel kunnen eigenlijk. hè? Nauwkeurig. Of met alle zorg. Of met alle... Toch, ik val toch terug op dat woord nauwkeurig. Met nauwkeurigheid gemaakt. Gebouwd. Dat zou kunnen, dus dat het inderdaad nauwkeurig is. Al-Ihkam. Al-Ihkamu, al al-Bina'. Dus een bouw is nauwkeurig. Of dit gebouw is dus nauwkeurig gebouwd. طيب وارتفاع منارتها وارتفاع منارتها. ما تسمى المينارا؟ منارت خدت. تضيف راوح. مينارات. منارت إنزين مينارات راوح. واشتماله على كثير من النقوش والزخرف. Het bevat veel versieringen. Heel goed. Dat is zogrof. Versieringen. Dat is zogrof. En Nokosh, Ja, dat kan dus schilderwerk zijn of grafierwerk. وقد ابتدأ بناؤه في نحو منتصف القرن الثامن الهجري أه... بخونه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين halverwege de achtste het bouwen naam nou, het bouwen daarvan begon ergens in het begin van de achtste eeuw, de achtste eeuw van طيب واستمر العمل فيه ثلاث سنوات واستمر العمل فيه ثلاث سنوات نعم القرن واستمر العمل فيه ثلاث سنوات تفضل زيارة هت work نعم وانفق في إنشائه أموال طائلة ما معنى er is heel veel aan uitgegeven. Heel goed, heel veel geld. Was toch di Mafi al Mahara? Was toch di Mafi als al-Mahara? Al-Mahara, dat is meervoud van Nehir. جمع ماهر واستخدم فيه السماو المهر يزيغ يرغر wat voor vakmannen? Al-Mahra, de bekwame. Dus heel goed. Bij de bouw werden bekwame vakmannen gebruikt. Heel goed. Wastebaku, afijn. Wastebaku ile umedi. La. Wastebaku al ijede Wastebaku al ijede al egade, al jade, u taken its hut doen, a hsana, u hsinu. En in egade, al egade. Met andere woorden, deze fuck. Mensen hebben hun werk goed gedaan. Wa alaykum ila al-itqan wanṣarfu ila al-itqan. Now hier wir den Synonym يتقن اتقانا and that is ook goed doen. تصلى داخلك ونصرف الى الاتقان كنت ذاهب من باستردان عليكم السلام ورحمه الله فاذهب فاذهب إليه وأنعم النظر في نقوشه وسقفه إن صرفوا كم أوك ستريف دن زين. نعم ستريفن dat كان dan Ja in sarafa khairayn in kijk dus idhab ilayhi wa an'im an-nadara dus niet alleen maar kijk Daar moet je dus naar kijken, of genieten van het kijken, naar NUQOOSHIH WESAKFIH Wat was NUQOOSH Ehm, grafieren, naam, grafieren en schilderwerk En in hij inderdaad zijn plafond. Onzur naar gomadieh en jodranie. Onzur naar gomadieh in cake nas empilara in sein mure gut al umad jama amda under this pillar وامتلئ بما فيه من جمال وروعه روعة امتلئ بتاكنت لترلك معكي الزرف فو ملأ يملأ بتاكنت فلن ان امتلأ الكوب تاكنت ذا بيكر از هو امتلئ هات از بما فيه من جمال وروعه تسمع نعم واستمع لما يلقيه في أذنك كل ركن من أركانه واستمع لما يلقيه في أذنك كل ركن من أركانه En luister. Waarnaar moet je luisteren? Lima yulkiee fi oedunik min arkani. Luister naar hetgeen wat elke zuil van de zuilen ervan naar je oor doet klinken in je oor doet klinken. En je tiger bij Ike Insheet. En je Dus luister. Alsof dus die, die pilaren tegen je praten. En dan daarom staat er dubbele punt. En je tiger bij Ike Insheet. لا نفتخر افتخر يفتخر افتخر فاذا التكست is بينتچ ان سترايت ميت السونه ان نفتخر بآبائك ان شئت طيب لخصه يا برذر 7 7 over die ouders. ja Ik ga verder laat trots zijn mm -hmm. ga verder maak een goede zin <laughs> maak een goede zin dat is verkeerd toch maak een goede zin dus dat je trots moet zijn laten we eerst even vertalen Heel goed, naam. Nou. Uh, wat hier staat is Dus wees trots op je voorouders, op je ouders, staat hier letterlijk, uh, bij, dat zijn vaders Inshi'et als je wil Doe zoals je, zoals zij gedaan hebben Dat is dus wat naam nou, nou. Dat klopt uh, dus hier in deze tekst uh, wordt inderdaad een uh, moskee beschreven die heel veel versieringen bevat. Uh, dus die mensen die hebben uh, deze moskee uh, heel veel versierd en daar staan ook heel veel uh, schilderwerk en grafierwerk. En uh, goed, de schrijver zegt dat je dus trots moet zijn... Uh, op je voorouders dat ze zoiets hebben gebouwd en dat je dus ook hetzelfde moet doen. Uh, en zoals broeder 77 terecht uh, opmerkt, zegt dat deze tekst is in strijd met de Sunna, want de Sunna zegt juist dat we niet ons bezig moeten houden met de verseringen van de moskee en de minaretten En de minaret zelfs is eigenlijk iets wat uh, in de tijd van de profeet niet bestond, maar het is pas daarna ingevoerd. <coughs> en uh, goed, de mensen houden zich dus meer bezig met de verseringen van de moskeeën in plaats van de inhoud van zo'n moskee. En dat is dus inderdaad in strijd met hoe het hoort te zijn. En ik heb eerder gezegd over dus de teksten die in het boek zijn, dat wij hier bestuderen dit boek niet vanwege de inhoud van wat er gezegd wordt, dat we daarmee dus mee eens zijn, maar we gebruiken het puur voor de, het Arabisch en dus wat erin staat hoeft niet altijd te kloppen. En goed, We hebben dit boek gekozen omdat het um, uh, ja, toch wel uh, een simpele boek in vergelijking met de anderen. Een simpel boek, een goed boek qua Arabisch uh, grammatica en simpel ten opzichte van anderen. Dus vandaar dat deze gekozen is. Nou, tij. Goed, ik hoop dat uh, nu de tekst duidelijk is. En nu gaat het om het halen van de woorden die hemzet kata, dan wel hemzet wassel hebben, uit de tekst. لكن دان فرتاله ضرومه همزة وصل وفهمزه قطع مود طيب من يبدا بيبقى. يعد مسجد, يعد مسجد مسجد السلطان جميل حسن الناصر من بدائع الفن العربي السلطان هاخد السلطان what we have here we have to همزه توصل لأن الالف مع لامها للتعريف احسنت في بالهزين بالال يعني ألف واللام للتعريف دي زين دي heeft gewoon altijd hamza op zich en dat is مسجد السلطان السلطان in het begin van de uitspraak en مسجد السلطان نعم Heel goed, de volgende. Een maalser, heel goed. Beninnaalser, en wat hebben we hier, broeder لا تفهم زات وصل دش تسبب ده أو كثير بدت للتعريف نعم فذر من بدء الفن العربي من حيث اتساع جوانب إلى أخره صبرني الفن حسنت <متشف> بدائع الفن دش خفدر تغطفر همزة همزة توصل كذلك لأن الألف معلانها للتعريف بشيش <تصفيق> الزلد ريدن <تصفيق> هيوخد تفوغن دور شيخ زيدانام اتساع اتساع طيب نضبط همزته زيده من حيث اتساع جوانب همزه وصل لماذا جزء الوصل وتكون يعني حزة الوصلي وتكون في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي. Waar hebben we hiermee te maken? Dit is Masdar, heel goed. Al-Masdar van wat? Dus, het fjal al-Madi. Is the, is the thulafi, rubai, khumaasi, el, Wat is die? Is die thulafie, Robai, komaassie, sodassie? Probeer het maadie van te uh, verkrijgen. Wat is het maadie van het mazder? Ittesaa. Je itte moet dit taa herhalen. Want het is, is het dama op dit taa. Ittesaa, dus dubbel T hoeveel letters dus is het sulafi رباعي خماسي سداسي ja letters 5 e t s خماسي ja en dan wordt hier gezegd wat taqunu fil madhi al khumasi الماضي عفوا المصدر الفعل الخماسي مصدر فعل خماسي دعونا هذا هو المصدر همزة وصل الوصول الى الوصول الى الوصول الى الوصول الى الوصول الى الوصول Al dus het woord daarvoor Al Arabi en hier ook Hamza het wassel vanwege Alif met lam Lid Ta'arif. Alif Laam Lid Ta'arif. Waalaikumsalam wa barakatuh. goed, dan gaan we naar de volgende. naam, En wat voor hem ze hebben we hier? waarom. Omdat ism is Itisa hmm. uh, is ook ism Is ook een ism, een mazdar eigenlijk En Ittisa' is ook een mazdar Ikkaam is ook een mazdar Dus hier is een andere reden Kijk, er wordt hier gezegd uh, الاسماء وهمزات الاسماء ضد انتج الاسماء دي خين مصادر زين دي خين مصادر زين بفرض الارض الارض دات اسم مصدر عفوا دات اسم ان حين مصدر والمصدر يثوق الاسم ما دان هاف تو ميتن فيل ميتن بيرك فَمَنْ فَضَّ فَضْتَ فَمَنْ فَضَّ فَضْتَ فَمَنْ فَضَّ فَضْتَ فَمَنْ فَضَّ فَضْتَ فَمَنْ فَضَّ فَضْتَ فَمَنْ Ah, kema, goed kijken. Ah, kema, hoeveel letters heb je daar? Je, je, je, je telt de letters in het, in het Nederlands. <laughs> je moet de letters tellen van het Arabisch. Ah, kema, die A en de laatste A, dat zijn eigenlijk Fethas. Dat zijn harakat. Inderdaad vier, dus de hamza. الحاء الكاف ان الميم رباعي ان شيكت نار ستير ريغن نمبر 129000929 تم القطع يعني تكون في الماضي الرباعي وامره ومصدره Maadi al rubai Al-Amr daarvan en ook al-Mazdar daarvan En Ikkam is dus een Mazdar van fi'al-roba'i Dus hem zet Qata'a Duidelijk of niet? De volgende منه. صبرون ارتفاع احسنت ارتفاع طيب ما نوع الهنزة هنا او هنزة لان لأن المصدر لفعل ماضي خماسي ارتفاع انت دي سنددات فعل خماسي en dan krijgt hij hem zet was het Achsel, de volgende.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 die krijgen dus altijd, hebben ze het wasleden gezien. Die slaan we over. Dus elk woord met laam slaan we over omdat dat gewoon duidelijk is. De volgende. ذا زي ان بلاس فان المصدر لان المصدر يعني جمله غير غير كافيه اجزرت لان المصدر لان المصدر مصدر لفعل اشي ان مصدر دبيزت دان زو als je zegt, لان المصدر, خماسي. Dan zou dat beter zijn. Zijn bij Nokush en Zugrov, die slaan we over. Dus dan gaan we naar de volgende bladzijde 45. Dus elke alifwalan slaan we over. Zoals A Nukush en Zochrof. Want dat is duidelijk dat het de wassen heeft. دلوقتي. نعم kom niet naam sabran ibuta d a همزة وصل لانه فعل ماضي خماسي أحسن لذلك يجب أن يبدأ إلى آخره لكنه يجب أن يكون في المدى من ذلك وقد يبدأ لذلك الوصل سلايا أوفر طيب استمر استمر استمر استمر القرن الثامن الهجري استمر استمر استمر نعم استمر وصل لأنه استمر استمر سداسي است استمر إذن ستة أحرف أحسنت استمر واستمر العمل فيه ثلاث سنوات و سنوات استمر العمل فيه 3 سنوات وانفقات في انشائه اموال طائله صبر انفق احسنت ماذا نحن همزه همزة قطع لأنه فعل ماض رباعي الماضي رباعي طيب فذر وانفق في انشائه اموال طائله Het geven, in dit geval zonder je hand omhoog te doen, aangezien er weinig mensen zijn die meedoen. In sha'i fi in Dus insha' ansha' In ansha' In sha'i. In sha'i. dat is wat voor hemzah hebben we hier? in in-shaa hemzah te kata, want het is maal en heel goed maar hier is het niet via maal het gaat om in het gaat om in en niet een dus dan zeg je تثقطا لان المصدر مصدر فعل ماض رباعي اختوا بصراحه طلاب ضغر واستخدم فيه الصناع المهرة واستخدم فيه الصناع المهرة استخدم همزة وصل لأنه فعل ماض سداسي يأخذ فذر واستبقوا واستبقوا الإجادة وانصرفوا إلى الإتقان إلى آخره استبقه نعم استبقه حمزة وصل لأنه فعل ماض خماسي استبقه يا انصرف فدر إن صرفه يا Léanna hu fi'al maad khumasi kadelik. Heel goed, verder. Daarvoor. Voor, voor Moeten we even kijken. Voor idhab. لطيبة فور إداب الإتقان أحسن إتقان إتقان لطيبة ذهير لطيبة فور همزة قطع لأنه مصدر لفعل رباعي أتقانه. هؤخذ هؤخذ ضخا بنينار. اذهب انضات اذهب لفعل ماض رباعي نار. اذهب. بات فر همزة هفت. همزة وصل أنه لأن الفعل فعل أمر فعل, أمر ثلاثي, فعل أمر ثلاثي فعل أمر ثلاثي. همزة وصل لأن لأنه أمر. لأنه امر للفعل الماضي الثلاثي ذهبه. فنتهي الامر من فعل ثلاثي يعني شعر ماضي ثلاثي دوسيفر كيك او فعل ثلاثي رباعي خماسي او سداسي تمتشحن الماضي اذا form فان هو نعم طيب فذر اللي فوقم ده نعم صبروني النعم النعم دارفور نوخ دارفور نعتبر دارفور. دارفور نوخ كاكه إليه أحسنت دش إليه همزة توصل أو قطع هل هو همزه وصل أم قطع همزه قطع لان الكلمه حرف احسنت والحروف يكون فيها او تكون فيها الهمزه همزه قطع انضن هيفاء انعم ياخذ انعم واطفر همزه همزة قطع والسبب لأن الفعل فعل أمر لفعل, لفعل الماضي الرباعي لفعل أمر فعلي ماضي الرباعي كيف كنت تشاهد في هذا الصور كنا نجزين ها لأن الفعل فعل, فعل رباعي. أمر فعلي ماضي الرباعي هذا صور كنا أمر فعلي وبعد. نعم صدقنا تمام طيب دو فوقنده النظر في نقوشه وسقفه وانظر الى عمده وجدرانه صبرون اونور نوع الهمزه همزة يعني لأن الفعل فعل أمر, أمر فعل أمر فعل مع ثلاثي لذلك الهمزة همزة وصل نعم نأخذ فذر وامتلئ بما فيه من جمال وروعة وامتلئ بما فيه من جمال وروعة امتلئ خد ما نوع الهمزة؟ السلام الله. همزة وصل لأنه فعل ماض خماسي امتلأ. علينا تسخين فعل ماضي زلف. In Wat is fijl? amr Nee, fijl. Aan. Fijl. Amr. Fijl. Aan. Fijl. Aan. استمع, استمع همزه وصل لانه فعل أمر فعل ماضي خماسي استمع همزه وصل واستمع لما يلقيه في أذنك كل ركن من أركانه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذن يأخذ أذن واستمع لما يلقيه في أذنك همزة قطن لأنه كلمة لأن الكلمة اسم يأخذ en hetzelfde geldt voor amwal die we hebben overgeslagen volgens mij in de tweede regel. Waar onveilig inzake amwal taile. Ik weet niet of we die genomen hebben of niet. Want daar zit dus ook een hemzet gedaan. In. Tijd. De volgende. Waar stem je al je maak je arkani. Volgende. اركان نعم حمزه قطع عند الكلمة الكلمه اسم ياخوت ان افتخر بابائك ان شئت ان ان نعم ان همزه قطع لان الكلمه حرف ياخذ ان, يفتخر بآبائك إن افتخر باءه كئن شئت افتخر يفتخر همزه وصل لان هو فعل امر فعل ماضي خماسي افتى قرا ياخذ هذا نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم سادك نعم همزة قطر لأنه كانت حرفاً فيها خط انفذر الثاني في التكست اسمع اسمع كما صنعوا همزة وصل لأنه فعل أمر فعل ماضي ثلاثي صنع أحسنت Heel goed, nou hiermee zijn we dus aan het einde gekomen van opgave 1. gaan ga gelijk naar opgave 2. Het al Amri, je masadir altiati, we hebben noah hem Dus we hebben hier een aantal masadir en daarvan moet je een amr maken. dus Amr van deze Al-Nasadir nou, bruder zeven. wat gaat beginnen Onsor, heel goed dus we hebben hier Intisar als eerste, Al-Nasr van Al-Nasru en al vierde Amr daarvan is Onsor Onsor. Heel goed. Wat voor hem zijn? Onsor. Wat voor hem zijn? De We gaan niet alle woorden maken. Hamzat wassen, heel goed. En de reden weten jullie, we hoeven niet steeds te herhalen, want we hebben het uitgebreid gedaan bij opgave 1. Uh, Anasr, An dat is dus overwinning. Dan gaan we nu naar. Al-Istigate. al, -Istirafe. al -Istirafe. صبر استغاثه استغف نعم استغف همزه همزه توصل همزه توصل همزه همزه همزه همزه همزه همزه همزه صبرون الأمر فان الإقبال أقبل أحسن أقبل بتاكن قم الخروج الخروج هبك هل خزيك فتفور همزة ترونس فان أقبل فتفور همزة أقبل همزة قطعة يأخذ لأنه رباعي أمر لفعل ماض رباعي طيب وطريق أه... الخروج الخروج الخروج صبرون اخرج اخرج ما همزه همزه عايز توصل اخرج ااا في كيكين الاسعاد الاسعاد الاسعاد يفتي فينجر ياهاند نيت اوتستيكن همزه Side taken to make blind. Heel goed, kata. Hans het kata. Even zien. Oh, alcohol. Je hebt er twee keer. Tijp, last. Al echt te ramen. Al echt te ramen. الاحترام يحترم نعم احترم همزه وصل وخت ان احترمت كنت هب ريسبكت طيب التمرين الثالث يقول سؤاله هات الفعل الماضي من المصادر الاتيه وبي نوع همزته مع ذكر الاسباب شنو هذا الفعل الماضي هناك مصادر المصادر هناك مصادر هناك الماضي هناك مصادر في مصادر هناك مصادر هناك مصادر هناك مصادر هناك مصادر هناك مصادر هناك الماضي دارفان مصادر ارتحل همزه وصل مكسوره لانه فعل ماض خماسي احسنت ارتحل ان ارتحل كنت رايزن طيب الانصاف لا تقعد الدرده كيزن الانصاف الانصاف ديل Uh, de rechtvaardigheid. En dat is ansafah. Ahzend. Ansafah. Wat voor hem zijn? Hebben we hier? Waarde 0,9. Wat voor hem zijn? En waarom? Ansafah. فاردة <تصفيق> نو همزة وصل كذلك صحيح تقول مثلا حكم القاضي وانصف حكم القاضي وأنصف كن يزخه حكم القاضي وأنصف متى سيكون في منتصف المد من الزن، Weglaten, niet uitspreken. Dan kun je het niet zeggen. Hè? Dus dan zeg je: al-qadi wa Dus die lhamze blijft. Hoe noemen we deze lhamze? Die blijft zowel aan het begin van de uitspraak als in het midden van de zin. Hoe noemen we deze lhamze? طيب ما بأس من من يساعد أنصف همزة قطع همزة قطع تسمى همزة قطع لأنه فعل ماض رباعي الفعل الماضي الرباعي تكون همزته همزة قطع يأخذ ik ga nu naar het Het zesde de woord. Het antifaal. Intefaal. Echt, zegt. Intefaal. Maan, u wilt همزة وصل مكسورة نعم همزة وصل لماذا لماذا همزة وصل نأخذ تسمى همزة وصل لماذا همزة وصي؟ انتفع فعل ماض خماسي. انتفع أحسن. الفعل ماض خماسي تكون همزته همزة وصل ان انتفع أنت كنت بات هابا باي باي ببعض الزاك. نحن على الـ. الـ. الـ. الـ. ابتكر احسنت ابتكر ما نوع الهمزه دي. همزه قطع مفتوحه ابتكر هل هذا صحيح؟ همزة قطع مفتوح؟ ا ب مكسورة وهل هي همزة قطع؟ هذا الفعل ما نوعه؟ ما نوع هذا الفعل؟ هل هو فعل ثلاثي رباعي، خماسي أم سداسي؟ خماسي، وكما ذكرت يعني سابقاً الفعل الماضي الخماسي تكون همزته همزة وصل وليس همزة قطع. كل الأفعال خماسية. أفعال الماضي الخماسية تكون همزته همزتها همزة, همزة وصل. نعم. إبتكار ابتكنت أتفنن طيب نمضي الآن إلى التمرين الرابع هاتي مصادر الأفعال هاتي مصادر الأفعال الأهتياتي وبين نوع همزتها مع ذكر الأسباب تشنيها بفعل أنت ذلك بورده en dan moet je een Master van maken. Een Master. En dan vertellen wat voor hem ze die heeft. En ook vertellen waarom. Irtaba. Irtaba. Wat is een masdar van Irtaba? Wie weet dat? De nee, lezer, ja. رضية فعل مجرد ارتضى فعل مزيد زيد فيه الهمزة والتاء ارتضاء حسنت ارتضاء ارتضاء ما نعو الهمزة الارتضاء كنت كيزة كان ارتضيت كان لك هذا الكتاب اكتب ديجبوك في اتخكوز همزة وصي مكسورة لأنه مصدر فعل خماسي احسن طيب استغفره ما ما مصدر استغفر أو استغفر استغفره استغفار أحسنت استغفار ما, نغ... ما يعني نوع الهمزة هنا ما نوع الهمزة هو فعل سداسي أحسنت استغفار فعل سداسي وكيف تكون همزة الفعل السداسي الفعل السداسي كيف تكون همزه الفعل السداسي هل تكون همزه وصل ام همزه قطع وصل احسنت ja, Kedelika, HMZ, was En is betekent vragen om vergeving. De laatste intercale. Intercale, de laatste in deze opgave. Wat is de master van intercale? Intercale. Ja, Heel goed. Nou, nou. همزته ولماذا همزه وصل مكسوره لانه مصدر فالمثى هذا هو طيب ان شاء الله واضح نمر الان إلى التمرين الخامس يقول السؤال الأول كون جملة فعلية كون جملة فعلية فعلها ماض خماسي مبدوء بهمزة وصل وبين نوع حركتها جملة فعلية دي, فعل دي خماسي دي بخينت متن همزة بوصلي. بي. اكتساب الرجل ما لم اكتساب فعل خماسي ماضي اهو خد. ان دا. Het werk wordt met de hemzet wassel, en is het ik te dus. Dus hij krijgt een kasra ik te zeggen. Weet je waarom? Waarom is het i en niet o? Even kijken, je moet even kijken terugkijken in de in de in de uitleg. Meneer Fakom. Marrah. Inade. O, je zegt. Jezabal Jemia. Dat is geen Hamzat-wossen, denk ik. Geen Hamzat-wossen. Waarom niet? Ik tesebe. Het is toch. Ja, waarom heeft hij hier Kasra? Waarom heeft hij hier Kasra? كيف اكتسب اسم خماسي في الخماسي في الخماسي فعل خماسي دي كيف حدوش الهمزة توصل تريد اسف با اكتخنو بارون كيك او بلد زايد الفيرن في اتخ اذا رجعت الى امثلة القسم الثاني لتتبين النوع لتتبين نوع حركة همزة الوصل القياسية إذا جاءت في أول الكلام رأيت أنها مكسورة في جميع الأفعال والمصادر مصادر مكسورة إلا في أمر الثلاثي الذي قبل آخره ضمه كما في المثالين, المثالين الآخرين الآخرين دوش دي كسرة دي الهمزة هفتالتت الكسرة بهالف عند الفعل الأمر الثلاثي دوش بفور بلت ذلك الفعل الثلاثي الذي قبل آخره ضمه دوش بفور بلت داخل يدخلو يدخل أدخل, ادخل دي ال خ دي ادخل die الضمه dus طيب. Dan gaan we كون جمله فعليه فعلها ماض سداسي مبدوء وضع نوع حركتها نو موت سداسي زي. اكتسب الرجل مالا ان المال قد يكون فعلا فعلا استغفر العبد. فعلا وصل فعلا فعلا فعل ماضي سداسي. أحسنت. أخذ استكمل استكمل تتكنوك يعني بمتبع جملة مفيدة خيفة نعم نخفنا هذا الدارد كون جملة فعلية فعلها أمر ثلاثي المبدو فعلها أمر الثلاثي المبدو بهمزة وصيل en we zien nu Dus nu verhaal Amr. En niet maagdien. Oktob. Oktobielkitaab. Oktobielkitaab. En nu wil ik dus weten wat voor een heeft de Hamza. En waarom. Uh, omdat het Thulafi Amr is, is het Marfoor. Is het Madmum. Je zegt niet Marfoor, maar Madmum. Die heeft het Dhamma dus. Met Dhamma, naam. Maar niet omdat hij uh, om Thulafi is. Amr Thulafi. Nee. Je hebt ook Thulafi waarvan Hamza het wasal. Maxura is, bijvoorbeeld. Isma' Samia. Isma' Maar hier hebben we Udghul Omdat de ene nalaatste letter Al-Gha Die heeft Dhamma Vandaar dat het ze ook Dhamma krijgt Udghul Isna Ogroj Kijk die Ra De ene nalaatste letter Die heeft Dhamma Dus O, na. gaan. Vganar كون جملة المبتدأ فيها مصدر الخماسي مبدوء بهمزة وصل وبين نوع حركتها. تبني جملة اسمية لبخنت مثل مصدر الخماسي مثل همزة. الانتباه للدرس أفضل نعم همزة وصل مكسورة لأن المصدر مصدر فعل خماسي هوت. الاستماع MUFID, MUFID, MUFID, MUFID, heel goed. MUFID, zijn, TAYB. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de behandeling van het huiswerk. Inshallah is het duidelijk, hoop ik. Zijn er vragen? Nee. We gaan dus duidelijk of ik wil halen. We gaan even dus stoppen als er geen vragen zijn. En dan gaan we beginnen met hoofdstuk 58. Zo meteen bij Imilet Dus wat gaan we doen? Ik ga om 9 of 5 over 9 ga ik verder, Inshallah. Dus een pauze van 5 minuten. Moet het nu, broeder 7 Ja. niet per se. Dus laten we het even misschien voor later, want er komt een heel lange hoofdstuk. Een heel, lange, een heel lang hoofdstuk. Komt zo meteen. En uh, gaan we eerst dat behandelen. En als er nog wat tijd is, dan... Uh, nee, het is niet kort. <laughs> dus we gaan vijf minuten pauze houden en dan gaan we verder inshallah. Naar al fi'al zien. ما ركناه أو كل الأندر أندر, اندر ديله در بين. لش الفعل لازم والفعل متعدٍ أقسام المتعدٍ إن تعديه الفعل بالهمزة والتضاعف. ده طلما. لش توجوا شاء الله. السلام عليكم.